يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء رب ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين.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 فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم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 وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إِنَّ في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 فجعلناهم غثاءا انفبعدا للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرونا اخرين الله